لا يرضو بعليهم آمين يا أيها النبي اتق الله ولا تطعين Γεια σα. بقين عن صدقهم وأعدن الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جُرُودٌ فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا فَلَمِنِّيْ كُمْ وَإِذَا رَتِّ الْأَبْصَارُ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلوا الفتنتنا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تَدُورُ أعينهم كالذي يرشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سدقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير